أنا دي قال بيقول لك سكر هنجل ليه ما فيش ماشي يبقى في في معاني احنا قلنا ايه قلنا ان ده مستوى اه اقل من مستوى الناس في المدرسه ده دول ناس مدعوين لسه اصلا ما بقوش مدرسه الورقه اللي معاكوا دي مش مفصله زي ورقة بتاعه منهج الاكاديمي دي فيها معاني فقط المعاني دي بتقسمة على إيه؟ على اجواب رئيسية يعني في تربية تعبودية علمية وقلبية وفكرية ومكادة اللي حضر منكو صحوة هيلاقي ان احنا في الصحوة قسمنا المحاضرات على المعاني دي فنفس الكلام في الدعوة هتمشوا على المعاني دي مع المدربين بتاعكم ده بقى لسه لسه المنهج الدعوي لسه مخلصش زي الإشراف الأكاديمي كده الإشراف الأكاديمي زي ما قلنا مقصّى بقفة الثاني لسه تحت الإعداد إحنا انتم مش هتكتفوا الورقة دي ولا حاجة لا نعم اه فهير بس انتم على قلب دوات دي سترشادية تبقوا انتم عارفيني للحاجات المطلوبة ممكن. ممكن بقى ترجع للمنهج الأكاديمي منهج الإشراف الأكاديمي ده <تصفيق> البسيط من النموذي اه تاخد البسيط من النموذي البسيطة منها تبقى بكثافة اقل والحاجات الاسهل بحاجات الاسهل وكثافة اقل وممكن تشتغل عليها وده هي برضه برضو الورقة دي هتفيدك تسمية تعرص ان اه وتعرص انك يبقى فيه آآ نقول إيه شمولية شوية كل واحد اتساب لوحده كده وتلاقي واحد مركز بس في الايه في التربيه السكريه واحد تاني بيتكلم عن الاداه بس هل <تصفيق> انت لازم تبقى يعني مركز على الورقة دي بحيث المواضيع ونحس المعاني اللي تحت كل موضوع تحت كل ده الورقه <تصفيق> دي هي ك كمواضيع كمواضيع <تصفيق> اه لكن التفاصيل بتاعتها <تصفيق> اه المصادر هي مصادر بقى من كتاب كذا <تصفيق> من ايه <الـ تصفيق> لا انا ما لسه الصراحه تخلص انت بس ممكن لما يخلص يخلص جزء ينزل بيه الوقت ما يخلص يعني عشان نستنى لغايه ما نخلص كله يعني. احنا كنا الصفحه اظن الدروس بتاعتها كانت بشكل ما منظمه فلو احنا قدرنا نجمعها ده بص يعني هو هو غالبا غالبا الحاجه اللي هتخلص دي مش هتبقى حاجه جاهزه كده على الاخر مش زي لا هتبقى ممكن يقول لك مصادر تتحضر منها يعني ممكن مثلا ايه عاوز تتكلم على ااا الامثله العاديه مثلا التفسير الاجمالي دي مثلا او اي موضوع اي بيقول لك ايه هيقول لك تلاقيها كتب كذا وكذا وكذا وشرايح كذا وكذا وكذا ممكن يسيبك انت بقى ايه تسير في الدعوه بتاعتك في خلال المصادر دي ممكن نستعين بالحاجات اللي خاصه بالصحوه زي ما بيقول هاي دي مقصوره مرموط حته مش كلها في حاجات في حاجات عاوز تتعدل اصلا تاني حاجه مش كل حاجه اتعملت الصحوه فيها نقص كبير. انا متخيل لكن ممكن تفيدنا الكفايده ممكن تفيد لكنها مش كافيه مش كافيه وعمو احنا دلوقتي يعني شغالين في الموضوع ده لما يخلص جزء ممكن ينزل بيه لكن على الاقل الورق دي هتفيدك كا في ايه كاسترشيد تاني حاجة ترجع للمنهج المنهج الأكاديمي دي ترتب الدين دي ماشيه بالترتيب ولا يعني أولا ترتيب منطقي وترتيب وقت انا لا هو ما فيش ترتيب وقت قدامك الوقت في الورقه دي اه انا ده بس عليه المنطقي الى حد ما لحد يعني هتلاقي في العباده مثلا ترتيب منطقي فين مثلا فين العبادة اه اخذ ملك فإلى حد ما هتلاقي برضو التربية الفيكية نفس الكلام فإلى حد ما بس مش كله يعني, مش يعني ايه مش بطريقه حرفية بالضبط اللي هي بحيث انك لو اي حكتين غير طول مع بعض يحصل خلل لا مش كده يعني فيش مشكلة قوي ان مثلا الاخوة والحقت اللي هم في باب التربيع الفيكية اه يبدلوا. مش مشكلة قوي لكن بوجه عام اه كتير ممتاز وجهه ممكن لا ممكن برضه انه يبقى فيه جزء كبير كده لكن ممكن تخليهم يصنعوا حاجه او كده بس هتبقى حال بسيطه يعني خالص اه غالبا اصلا الناس دي انت علاقتك بيهم لسه يعني يعطينا ناس يبقى يا دوبك انت متعارف عليهم ممكن تقعد تتكلم معهم فكونك تكلفه في متابعه او ايه ده فبيبقى صعب شويه أوه. لا لا الشخص اللي انت مش لسه ما وصلش لمرحله ان انت اسمع كذا واقرأ كذا واسمع كلامك لا مش هتقول له كده فكده انت مثلا بتقعد نقرا في جلسة في كده حسب بقى دماغك بتقول له بقى المعاني دي طب احنا مثلا دعوات عايزنا لباقي ممكن عايزك تقراها انا اه اه صورة صورة ملي. ملي. بقى كدعوة يعني هتقعد كل اسبوع مع حد من لجنه الدعوه وهيناقشك في الحاجات دي عملت ايه كل هنا الدعوه بتاعتنا في المنطقه اللي عباره عن اسبوعي كويس انت مثلا حاجتين من اه اه ممكن تاخد موضوعين وتتكلم فيهم مش لازم لا لا ممكن موضوعين ومن حاجتين مختلفين كمان يعني ممكن تاخد حاجه عباده مع حاجه اخلاق بس انا كنا كل مره ضمن دي المره دي قصص صحابه لا عندكوا حاجات للصبح حاجات للصبح كمواضيع وخاصه بقى لسه هقولها لكن ممكن تستعين برضه بالمنهج الاكاديمي ومع دي يعني دي بس مش يعني برضه قوي كمواضيع لان احنا كنا بنوع بنختلف في الفكره لا لا لا كمواضيع دي دي كفايه قوي حد عنده سؤال فيه. بص انا انا لي علاقه اكتر بالشغل الاكاديمي لكن ده انا مش انا مش عارف مين بالظبط اللي هيمسك الموضوع لكن انت ابدا من دلوقتي تأم تامل الورقه دي كويس تخيل الموضوع الناس معتادين يعني انت اصلا اه اللي فعلا بالفعل بيدعوا ناس خلاص يعني من النهارده كده يروح دلوقتي يتكلم مع اللي يعرف حاجه يعني الموضوع اللي لسه بدأت شغل في مطاق أو جماعة خلاص ما يوض مع المسؤول لكن في ناس يعني أنا اظن اخلابكم شغلت دعوة كانت مع الفاق إلا ما كان شيئا في حاجة ايداريجي موضوع الدهين وردو اللقاء دي بيبقى فيها بيبقى فيها طرف الدعوة لا. لا. لا كل ده ممسؤول دعوة قولوا بتصمي بلوس في ايه وكده هاي زبطك نفسي ده الجديد أفك <تصفيق> كمان <تصفيق> ده الجديد لا خالص لا لا يا عم ما تروحش يا جماعة طب احنا عايزين كتير يبقى بتعمل حاجات مش لا بالك خد تعمل حاجة تقول أنا عملت كذا لا انت الأول نعمل كذا حال دي فعلا تستاهل ما تتسهلش واكده هيقول لك في الاخر لو انت بقى مصر انك عايز تعمل حاجه وانت عايز تروح تلعب, تلعب بقى, بقى, بقى. انت عايز بقى انت تلعب كوره وتأجر مرمى وتروح تمام لكن انت ما ظنش انك انك انت متصور انت هتروح تقول انا كذا هيتقول تاخد فلوس دي اعطيه ايوه كده <تصفيق> لكن لما انت هتن تشكي عليها لا هتاخد فلوس يعني لو ما اي سؤال يعني سؤال معناه معناه دي هيبقى هيبقى آه آه ومبوية ومبوية آه ومثلا آه آه تلعب كوره ومش عارف وبعدين تحدد لقاء مثلا راخد معاني دي حتى ممكن نطر على كده ولا في حاجه حتى ممكن يكون أصلا يكون مرحله ما قبل تحديد الماتش واحد ناس الكلية في بتاعت الكليه يغفل خطه الراحه اللي هي البريك البيام المقرأة وكده بيقول كلمة كده عشر دقايق في مقرأة ممكن يمشي على المقرأة وهو في حاجة مهمة برضو الأخرى تصل هو, هو أصلاً الهدف منها تقلوك يعني أصل واحد كان بيبقى مركز جداً إن أنه أنه تخرج عندها يعني خارج من الربابة الشرطة. و... الشرطة يعني بص دي إنت إيه مش كل مرة لازم يحصل كده يعني مرة يبقى تأليف مرة تبقى خدر شوية مرة تبقى حد معاني قلبية مرة يعني كل مرة يبقى حاجة يعني زي ما مرة حاجة فكرية ممكن مرة أتحبي فيك بس دي في الأخير هذاك إنك تجيب واحد ممكن ما يكونش ممتاز خالص ممكن ممكن يكون ممتاز برضه يحب المدرسة شوي هتوصله هتاخده من هنا هتوصله ان هو ممكن ايه هبدأ يجي المدرسة يعني الغات قبل ما يجي المدرسة هي دي, دي ما خلصنا نتكلم فيها بعد ما يجي المدرسة ما خلص كيف لكم. حالوش؟ إزايكم الله خيرا؟ سلام عليكم